في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير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 في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخلقواهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، وإن تخلقواهم فإخوانكم. والله يعلم المفسد من المصلح وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ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 وَإِن تُخَالِقُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَإِن تُخَالِقُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَإِن تُخَالِقُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ والله يعلم المفسد من المصلح وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح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 الله عزيز حكيم ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم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 في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخلقوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تنكح المشركات حتى حتى يؤمن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن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 وَلَا امَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أعْجَبَتْكُمْ وَلَا امَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أعْجَبَتْكُمْ وَلَا امَةٌ مُؤْمِنَةٌ مِنْ وَلَا امَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أعْجَبَتْكُمْ وَلَا امَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أعْجَبَتْكُمْ وَلَا امَةٌ مِنْ وَلَوْ ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا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 مرك ولو أَجَبَكُ وَلا بَد مُؤمنِن خَيرُ مِ مُشرِرك وَلَو أَعجَبَكُم وَلا بَد مُؤمِن خَيرُ مِم مُشركِ وَلَو عجَبَكُم وَلا بَد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 مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ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 أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة بإذنه أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والmafيرة بإذنه أولئك يدعون إلى نار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة بإذنه أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والموافرة بإذنه أولئك يدعون إلى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 ناري والله يدعو الى الجنه والمغفرة باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين اياته لل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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم الناس لعلهم يتذكرون ويُبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويُبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويُبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنون 110. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 112. ولعبد مؤمن خير من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 119. ولو أَعْجَبَكُمْ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون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 117. ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون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 117. ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون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 ولا تنكح المشركات حتى يؤمن 110. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا 112. ولعبد مؤمن خير من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 شْرِيكٍ وَلَوْ أعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَوْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Vesâlûn kâni l-mahîd. Vesâlûn kâni l-mahîd. Vesâlûn kâni l-mahîd. Vesâlûn kâni l وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ عن المَثم وَسأَلونكَ عن المَثم وَسأَلونكَ عن المَثب وَسأَلونَكَ عن المَثب وَسْأَلونكَ عن المَث ويسألونك عن المحير قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر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 قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر. قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا حتى يطهر. قل هو أذن فاعتزل نساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. قل هو أذن فاعتزل نساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر.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 فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُونَا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ مِنْ أَمَرَكُمُ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُونَا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ مِنْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فَإِذَا تَق حِرْنَّذَأتُونَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهَّ فَإِذَا تَقهرْنَّذَتُون مِن مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُونَا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ مِنْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ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 ان الله <سؤال> يحب التوابين <سؤال> ويحب المتطهرين ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين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 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويسألونك عن المحير 129. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر 120. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين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 ثوابين ويحب المتطهرين ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر 114. فإذا تطهرن مِنْ من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 115. ويسألونك عن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 توابين ويحب المتطهرين ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر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 117. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر 118. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين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 118. ويسألونك عن المحيض 119. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض 110. ولا تقربوهن حتى يطهر 111. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب 113. ويحب المتطهرين 114. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم 115. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم شئتم وقدموا لأنفسكم نساؤكم حرث لكم فأتوحرثكم أناشئتم وقدمو لأنفسكم. نساءكم حرث لأنفسكم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنماشئتم وقدموا لأفسكم. نساءكم وقدموا لأنفسكم نساؤكم حرث لكم فأتوحرثكم أنماشئتم وقدموا لأنفسكم. نساءكم حرث وقدموا لأنفسكم. نساءكم حرث لكم فأتوحرثكم أناشئتم وقدموا لأنفسكم. نساءكم حرث وقدموا لأنفسكم. نساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم أناشئتم وقدموا لأنفسكم. نساءكم وقدموا لأنفسكم. نساؤكم حرث لكم فأتوحرثكم أناشئتم وقدموا لأنفسكم. نساءكم حرث وقدموا لأنفسكم. نساؤكم حرث لكم فأتوحرثكم أناشئتم وقدموا لأنفسكم نساءكم حرث لكم فأتوحرثكم أناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين واتقوا الله واعلموا 124. وبشر المؤمنين واتقوا الله واعلموا 126. أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين واتقوا الله واعلموا أنكم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 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروة التقوى وتصلحوا بين الناس. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروة التقوى تصلح بين الناس. بين الناس. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرو وتتقو وتصلحوا بين الناس. وتصلحوا بين الناس. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرو وتتقو وتصلحوا بين الناس. ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبغوا تتقوا وتصلحوا بين الناس ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبغوا تتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرو وتتقو وتصلحوا بين الناس ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرو وتتقو وتصلحوا بين الناس.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 والله سميع عليم والله سميع عليم والله سميع عليم نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا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 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 والله سميع عليم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون. 119. وبشر المؤمنين 110. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّكُم مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبْرُوَةَ التَّقُوَةِ وَصَلْحُ بَيْنَنَا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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم لا بما كسبت قلوبكم.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 إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركتي ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا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 الناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر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 واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أَن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين 118. والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير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 119. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 110. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولا يك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبيّن آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيّد.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 117. ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 118. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 119. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض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 ولا تجعلوا الله عرضه لأيمانكم أن تبغوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 119. ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 110. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 111. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبيّن آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض.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 124. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون 125. ويسألونك عن المحيض 126. قل هو أذى فاعتزنوا النساء في المحيض ولا تقربوهن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 ولا تجعلوا الله عرضه لأيمانكم أن تبغوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 يك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبيّن آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض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 إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض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 ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبغوا تتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 129. ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 120. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 121. أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبيّن آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض.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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل الإصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم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 إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبيّن آياته للناس لعلهم يتذكرون، ويسألونك عن المحيض.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 والله يعلم المفسد من المصلح 113. ولو شاء الله لأعنتكم 114. إن الله عزيز حكيم 115. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير 119. وَلَوْا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا 110. وَلَعَبَدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْا أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُونَ إلى الجنه والموفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ويسالونك عن المحيط